امم <تصفيق> مثلك فلاح يا منقذ الناس لو تدري قلب شلون شايل لك احساس لو مثلك فلاح يا منقذ الناس لو تدري قد ما أفكر بيك يا نور العيون لو تدري عني من ناس عني شيقولون يحجو يا روحش بي خاف مجنون صح اعترف جنية بي كان مفتون صح اعترف جنية بي كان مفتون عقلي أكيد انجن ثقر العشق هنفن ها جس بذاني يرن مع قاسم قياس مع قاسم قياس بلا حب يديام القلب الناس لو تدري قلبي شنو شايل لك سايك <تصفيق> غاب وين ضمن بأمانك ذاكت من وحشة الليل دنيانا وكحت عين ورامت لسجين بالسأل يصدح صوت بس جلمة تدخين بالسأل يصدح صوت بس جلمة تدخين بس انت أمن بيك وليوم أنا متانيك متلهف أنا عليك من جدمي للراس من جدني للراح بتك بلا حق يد يا منتد الناس لو تدري قلبش لح شايل لك احسان لو تدري قلبش لح شايل لك قصرت في ديوم أرجو السماحة صدق نروح وياك راحة هراحة يا العلمية الروح تحجي بصراحة حلوى الصفات البيت علموا فصاحة لو قصرت في ديوم أرجو صدق نروح وياك راحة تفراحة يا العلمت هالروح تحش بصرحة حلوى الصفات البيت علموا فصاحة حلوى الصفات البيت علموا فصاحة من الصبر مريوت يا المهدي انت تعود دربك لطل الشوروت وانثر لك الياس وانثر لك الياس هلا حبيت يا مهدد الناس لو تدري قلبي شلو شايل لك حساس لو تدري قلبي شلو شايل لك حساس يومي يقول اليوم يا أغلى محبوب وانا هذا اليوم من عمر محسوب يومي يروح جريب ويجمس الغروب شاي القلب حساس مو مثل القلوب شاي القلب حساس مو مثل القلوب رقا وترا فوطي من ينجرح ميطي ناظر لحد الشيط وحيوني حراس وحيوني حراس qalbim shlon shay illak ehsas lo